إن وعد الله حق فلا تغرونكم الحياة الدنيا ولا يغرونكم بالله الغرو إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام